ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إِلَى بني إسرائيل أَنِّي قد جئتكم بِآيَةٍ من ربكم أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طار